يقول ايمن اتفضل ايمن معلش انا اسف اتفضل لقيت صفحات بعض صفحات يعني مش دول ايه دول مين ويقول لك لا احنا هنصلي الجمعه وبعدين نمشي ومش هنقعد بي بي بيقولوا انه بيصفوا هذا الامر انه بدعه اصل احمد ما اكثر ما, ما يعني من يتحدث بدون علم وبدون فهم وبدون سند ولو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف كما قال سيدنا علي رضي الله عنه هم لا يعلمون أن البدعة هي أمر مستحدث في الدين ليس له أصل طب السؤال هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين ولا لا ده من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ما رأي فضيلتكم في, في من يريدون أن يصلون على النبي جهرا لمدة خلف دقائق بعد صلاة الجمعة يسألني الأخ الكريم ما اسمك حسن الغنام حسن الغنام حفظه الله أمن يريدون صلاة وسلاما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة لمدة خمس دقائق جماعه أقول بالله التوفيق هذه مقدمة لا تنفك عن الجواب المقدمة هي أننا نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم ويشهد الله أن نبديه بانفسنا وأموالنا وأولادنا صلى الله عليه وسلم ثم نحب الصلاة والسلام عليه في كل وقت وحين قدر استطاعاتنا ووفق سنتنا لقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, أي تسليما كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحده صلى الله بها عليه عشرا والحمد لله نحن سعداء باننا نصلي ونسلم على النبي محمد في كل صلاه نصليها ونصلي على ال بيته ونحن نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم وصية رسول الله أذكركم الله في اهل بيتي أذكركم الله في اهل بيتي هذه المقدمة لا بد منها يقل شخص بغيض أننا نكره الصلاة أبدا معاذ الله صلوات ربي وسلامه على نبي ورسول وسيد ولد آدم محمد ابن عبد الله رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم سيدنا وسيد والد آدم كلهم أما عن تخصيص خمس دقائق بعد صلاة الجمعة للصلاة على النبي فهذا أمر محدث دخيل لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول لمن وضع هذا القرار أأنتم أحبوا أأنتم أكثر حبا لرسول الله من الصحابة صحابة رسول الله خير القرون ما صنعوا ذلك إنما صلوا على رسول الله في الصلاة وصلوا في أوقات متعددة مطلقة لكن تخصيص خمس دقائق بعد الجمعة للصلاة على النبي محمد جماعة لم يرد عن رسول الله ولا عن أصحابه وهم خير الناس ولم يرد عن الصحابات عن التابعين قد قال الرسول خير الناس قرني ثم الذين أيلونهم ثم الذين أيلونهم لم يرد هذا في القرون المفضلة وكذلك أصحاب المزائب الأربعة وكذلك عموم العالم فما أدري ما هذه الفتنة التي يثيرونها والبدع التي يستحدثونها نعم نحن, نحن نصلي على نبينا محمد ونسلم وفي كل مجلس وكل محاضرة وكل صلاة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما تخصيص خمس دقائق بعد الجمعة وينشئ فتنا بين المسلمين وتحدث فتن هذا كل بدا وتلك كل سنة ارجعوا إلى أصحاب رسول الله يا من وضعتم هذا القرار ارجعوا إلى هدي, هدي رسول الله وهدي أصحابه هل كانوا بعد صلاة الجمعة يفرغون خمس دقائق للصلاة على النبي نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ضمنا في كل صلاة قبل التسليم في كل صلاة نصلي على النبي محمد أما أن تقلبوها صوفية وأن تدخلوا في الدين ما ليس منه وتكون بداية, بداية, بداية تنشر في بيوت الله أنتم لستم على حق أبدا فيما تصنعون وعندنا العالم كله العالم كل على ما نقول نحن هذا بيت الله الحرام في مكة المكرمة هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية شرفها الله وكرمها هذه مساجد العالم كلها وأيضا مساجدنا في مصر كلها ما كان في هذا الصنيع المحدث الذي استحدثه قوم أوصيهم بتقوى الله ولا يحديثوا فتنا في البلاد ولا فتنا بين العباد إلزموا سنة رسول الله إلزموا سنة رسول الله ايها المسؤولون إلزموا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا توقعوا الناس في فتن ولا توقعوا الناس في اختلافات كفاكم اتقوا الله في الراعيه التح... الذين هم تحت أيديكم اللهم ولي علينا خيارنا يا رب واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك يا رب العالمين ولزم سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقد بلغت اللهم فشد. اللهم فاشهد صلوات ربي وسلامه على النبي محمد وعلى آله أقول, أقول شاني أبدا إنما نكره الصلاه على النبي في كل مجلس نصلي على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد ولدي آدم كلهم عليه الصلاة والسلام فيه. وندهوا إلى ذلك بارك الله فيكم ندهوا إلى ذلك ليل نهار يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليمنا نبدأ بمحاضرتنا نبدأ في اداتنا في كل صلاه نصليها لكن تخصيص خمس دقائق للصلاه على النبي جهرا بداية تصوف تصوف تصوفاتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله مكنكم الله من المساجد لا تعبثوا فيها بارك الله فيكم